وهم عن دعائهم غافلون وإذا حسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى تُنَابِينَاتْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيضون فيه كفابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كل ما كنت بدعا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 وَلَسْتَقْدِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا عُرِضَ يَنلُ والذين ظلموا وبسرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة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 وحمله وفصاله ثلاثون سهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي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 جَاءَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلُ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 أذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت يَدَيْهِ من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن فاهتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتنا كينهم كذلك كان جز القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما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 استمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم في الأرض وأنا بيخقيين <تصفيق> ن حق قائل بلا وربنا قال فذوقل عذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما so